فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم نكوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يساءون عند ربهم ذلك جدا لينكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عبده ويطوّفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له إِسْلَامُ اللَّهِ بِعَزِيزٍ فِي الْقَانِتِينَ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَنْ قَالَ قَسْمَاءَ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلْ أَتَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُمْ مَكَاشِفَ الضُّرِّ أَو هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون, فسوف تعلمون من يأتي